مقبول وإما مردود في المقبول أربعة أنواع ما هي فضل صحيح لذاته صحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره طيب والضعيف أنواع كثيرة شرها الموضوع وأخفها الضعيف تتفاوت في شدة ضعفها ما بين الضعيف والموضوع وقلنا أن الصحيح يتفرع منه أنواع الضعيف فما من شرط من شروط الصحيح إلا وينتج عن فقده نوع أو أنواع من الضعيف فالعدالة إذا فقدت وهي من شروط الصحيح يترتب على فقدها أنواع من الضعيف ما هي الكلام هذا تسمعوا الأول مرة إيه؟ إذا فقد شرط العدالة يترتب على فقد هذا الشرط أنواع من الضعيف ما هي الحديث المكذوب ما سبب ضعفه هو الطعن في عدالة الراوي أم في ضبط أم في اتصال السند في عدالة الراوي كده؟ طيب يبقى أنا عندي الكذب من القوادح في العدالة عنه الحديث المكذوب؟ وكذلك التهمة بالكذب من الطعون في عدالة الراوي عنها الحديث المتروك؟ وكذلك الفسق من القوادح للعدالة وينتج عنه الحديث المنكر وكذلك الجهالة والبدعة من الطعون في الراوي وينتج عنها نوع اسمه الضعيف يعني يشمل اسم الضعيف العام وليس له اسم خاص به طيب وكذلك الضبط وكذلك الاتصال لكل شرط من شروط الصحيح هذه قوادح تخضح فيه وينتج عن هذه القوادح أنواع من الضعيف الاتصال ما هي نواقض الاتصال أو قوادح الاتصال ستة قوادح أو نواقض. أنتوا لسه برضو ما تذكروا مش أنتوا خلصوا الامتحانات مش الامتحانات خلصت كنت بتقولوا ابنه امتحان امتحانات خلصت المفروض يبقى في فيه بقى. طيب قادح العدلة ستة ما هي التعليق وأن تجعانه الحديث المعلق والإرسال وأن تجعانه الحديث المرسل والانقطاع وأن تجعانه الحديث المنقطع والإعضال وأن تجعانه الحديث المعضل والتدليس والإرسال الخفي ينتج عنهما المدلس الحديث المدلس والمرسل الخفي طيب والضعف له نواقض وله أنواع من الضعف ترتب على هذه النواق طيب سنتكلم اليوم عن الضعيف وعن أنواع الضعيف بشيء من التفصيل قلت لكم أن الضعيف أنواع كثيرة أوصلها بعضهم لما للأربعين أو لما يزيد عن الأربعين تتفاوت في شدتها ما بين المكذوب أو الموضوع والضعيف اللي هو الضعف الخفيف وكل نوع من هذه الأنواع من أنواع الضعيف وجد بسبب فقد شرط من شروط من الصحية طيب سنتكلم على أول شرط من شروط الصحيح وهو الاتصال وعلى أنواع الضعيف التي تنتج عن فقد شرط الاتصال نواقض الاتصال أو قوادح الاتصال قلنا ستة وأول قوادح أو ناقض وهو التعليق وينتج عنه نوع من أنواع الضعيف وهو الحديث المعلق ما هو الحديث المعلق كلمتكم عنه سريعاً قبل ذلك ما هو الحديث المعلق حديث متصل ولا منقطع في انقطاعه ولا في اتصال؟ في انقطاع سبب ضعفه ايه هو من من نوع الصحيح الضعيف ما سبب ضعف هذا الحديث المعلق سبب ضعفه هو هو تعريفه ما سقط عندما نبدأ إسناده راون فأكثر ماذا كده؟ طيب السبب ضعفه إيه؟ عدم اتصال السند طيب ولو ما فيش اتصال سند هتضريني في إيه؟ برضو يعني السبب التفصيلي أكثر عدم اتصال، ناشا نعرف ان هو ليس بمتصل طب ليه ضعيف؟ ليه؟ لماذا الحديث غير المتصل؟ ليس رصحيح. ما قلتش حاجة أنا ما هو ده. دل... و... لماذا إذا فقط شرط الاتصال سيكون ضعيف. مم. عدم وجود السماع. طيب لماذا نشترط السماع أصلاً يعني يعني ما يضر لو كان السند فيه انقطاع. لماذا يضر؟ هو يعني احنا ليه عاوزينه متصل؟ هو لو متصل إيه بأحل؟ لو منقطع وحش. تبوحش ليه؟ منقطع وحش ليه؟ يعني إيه؟ العلماء العلماء قالوا كده بس إحنا ما أنت لازم تفهم لماذا قالوا هذا؟ كل أنواع الانقطاع يجمعها تجمعها علة واحدة وهي جهلة الراوي أحسن ت الراوي الروي المحدو طيب إيش هو فيها يبقى في في انقطاع يبقى الراوي دا ما سمعش من اللي فوقه سمع من مين من وسط الوسطة فين؟ إيش موجودة تاب الوسطة دي أخبارها إيه ما نش عارف حالها أنا أجعل حالها طيب فسبب الضعف في الحقيقة هو الجهالة بحال الرأو المحذوب كل أنواع الانقطاع أنا أجهل من الرأو الساقط وهذا الرأو الساقط إذا كنت أجهل عينه فأنا أجهل حاله فأجهل عدالته وضبطه يبقى هو مش متصل ماشي هو غير متصل فهذا يكفي لكونه ضعيف أحكم عليه ضعيف بس أنا لك ليه أنا بحكم عليه أنه هو ضعيف من عارف أنه هو ضعيف بالسوا اللي بحكم انا أنا لا أدري من هذا الساقط هل هو من الثقات أم من الضعفاء قد يكون ضعيفا وقد يكون كذابا وقد يكون ثقة ولكن الأصل أني يعني الأصل العدم لا انتقل من العدم إلى إيه إلى غيره إلا بدليل طيب الحديث المعلق فقد شرط الاتصال وسقط من مبدأ الاسناد راوٍ أو أكثر وهذا يجعلنا نحكم عليه بأنه من نوع الضعيف فنحن نجهل حال الرواه الساقطين ولكن هل يستمر هذا الحكم؟ كلما وجدت معلقا حكمت عليه بأنه ضعيف أم يستثنى من هذا الحكم بعض المعلقات؟ يستثنى أي معلقات؟ إيه؟ الصحيحين مكتوب الصحيحين مش كذا؟ هل معلقات الصحيحين ستكون كما كسائر المعلقات؟ هل المعلق إذا وجد في صحيح البخاري هل يكون ضعيفا كما المعلق في سائر الكتب لا ليس كذلك فالصحيحين خصوصية ولا حكم خاص بها نحن نتكلم لما نتكلم على حكم المعلق نتكلم بوجه عام أما معلقات الصحيحين فالعلماء يعني استقرواها وحكموا عليها تفصيليا وخير من تكلم عليها أو أفضل من تكلم عليها هو الحافظ ابن حجر تكلم عليها في أكثر من موضع هو له كتاب تغليق التعليق طبع تغليق التعليق تغليق التعليق يعني المعلقات بتاع البخاري غلقها يعني أفلها الوسطى الساقطة ذكرها ذكره مسندا موصولا فاسمه الكتاب اسمه تغليق التعليق وطبعه في خمس مجلدات ماشي مش عارف سيدة ماجستير او دكتوراه طيب تكلم على في هذا الكتاب تفصليا وتكلم عليها ايضا في, في هذه الساري اللي هي مقدمة شرح البخاري مقدمة فتح الباري يعني تكلم عليها أيضا في النكت على ابن الصلاه في النكت على مقدمة ابن الصلاه. طيب. كلامنا النهاردة تقريبا يعني إيه هن يبقى كل من على من ابن حجر. كلامنا عن معلقات ابن ابن حجر لأن هو إيه أفضل كلام على المعلقات كان كلام ابن حجر. هو الذي وصلها وحكم عليها تفصيليا. و وقدر الناس ابن بال... بالبخاري ابن حجر عما جميعا معلقات البخاري طب قبل ما نتكلم على معلقات البخاري لو اتكلمنا على معلقات الصحيحين اجمالا انا عندي البخاري ومسلم ولا في صحاحين غيرهم هم دول الصحيحين البخاري ومسلم مسلم تقريبا مفهوش معلقات لو قلت مفهوش معلقات مش هتبقى أخطأ هو في 13 موضع معلق ولكنها كلها موصولة في موضع آخر يعني ذكرت مرة معلقة ومرة موصولة يبقى العمد على الموصولة والمعلقة لكنها لم توجد إلا موضع واحد إلا حديث واحد وهذا الحديث في صحيح البخاري يبقى صحيح مسلم كده في معلقات؟ في موضع واحد ولكنه في صحيح البخاري يبقى صحيح مسلم لو قلت ما فيش معلقات أو معلقات كلها صحيحة مش تبقى أخطأ ماشي. سهل الكلام الموضع دوت حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فألقى رجل عليه السلام فلم يرد عليه حتى تيمم هذا الحديث في صحيح البخاري فهو صحيح أنا قلت لكم 13 موضع بعضها أصلا ذكر على وجه الابهام يعني يعدونها من المعلق مع أنها ما فيها إلا راوي راوي مبهم أبى أكلمكم على المسألة اللي هم أعدوها من المعلقات يعني بعدين. بس الوقت هنخرج من حق بحكم إجماله أن مسلم ما فيه إلا حديث واحد معلق وهو في صحيح البخاري. وسائر معلقات مسلم موصول في مكان آخر. فيذكر مرة بإسناده تاما ومرة معلقة. فلا يضرني أن وجدت الحديث مرة معلق. وهو في الأصل في أصل الصحيح صحيح مسلم طيب أما البخاري فمعلقاته أكثر أكثر من هذا معلقات البخاري ممكن نتكلم عليها هنقسمها نوعين إما أنها لم تذكر في الصحيح إلا معلقة وإما علقها مرة وصلها أخرى. طيب, طيب. اللي علقها مرة وصلها تدخل معنا في الحسبة؟ عاوزين نتكلم على حكمها ولا حكمها معروف؟ حكمها معروف مش كذا؟ حكمها زي صار البخاري زي سيد البخاري. طيب ليه البخاري علقها؟ يعني هو يعني هو خرجها موصولة مرة. يبقى هو يرضى عنها تمام الرضا. مش كده؟ لماذا علقها مرة وصلها مرة؟, مرة, مرة. إيه؟ قولوا ها؟ بالسديل اللي لا شك إنه بالسديل على شيء لكن هو اللي علقها مرة وصل أخرى. لماذا لم يصلها على الدوام؟ اختصار السند مش؟ ده من الاختصار فعلا هو بيعلق على سبيل الاختصار إيه؟ لعدم التكرار ما هو نفس الفكرة مش عاوز يكرر هو عمتان البخاري كان لا يكرر أو يذكر شيئا في صحيحه إلا لفائدة لا يكرر شيئا في صحيحه إلا لفائدة وكان يعنى بالاستنباط الفقه قلت لكم قبل ذلك كتاب البخاري كتاب فقه ليس حديثا سردا ليس يسرد الحديث سردا كما مسلم إنما يستنبط منه الفقه فلذلك يقطعه على الأبواب يقطع الحديث الطوال على الأبواب ويجزئها فكلما قطعه ذكر قطعة ذكرها بإسناد فهو لا يريد أن يكرر شيئا أن يكرر شيئا في صحيحه إلا لفائدة طيب هيكرر الإسناد في عليه بيعمل إيه يغاير بين الأسانيد يعني يضحف الطلاب أو يضحف الطلاب الحديث بأسانيد جدد غير الأسانيد الأولى طيب خلصة الأسانيد هيعمل إيه ضاق عليه مخرج الحديث وخلصت الأسناد اللي معاه لم يق يك... لم يعُد لهم مخرج إلا أن هي يختصر الأسند حتى لا يطيل على الطول الله. تقولكم أنه في الأصل أنه لا يكرر شيئا إلا لفائدة. مش عاوز ينفق الكتاب كده على الفاضي وشيء للناس حنديت إياه. هو كان أراده أن يكون خفيف المحمن على الحال والمرتاح. أراد أن يكون صحيحه خفيف المحمل طيب. فكان إذا اضطر لتكرار شيء في صحيحه ربما اختصر المتنى والإسناد ماشي طيب الأحاديث الموصولة في مكان آخر خلاص اتكلمنا عليه طيب التي لم توجد في صحيحه إلا معلقة ديات 159 نوضع ما حكمها نكلمنا على حكم الأولى قلنا إن هي إيه حكماء حكم سعيد البخاري فهي تعتبر وكأنها لم تعلق أصلاً حكمها إيه بيقسمها أيضاً لي يعني لما ورد أو لما علقه بصفة الجزم ومي... ولما علقه علّقه بصفة التمريض صفة الجزم زي إيه قال ذكر حكى فعل يجزم بنسبة الفعل او القول لصاحبه بخلاف اذا قال قيل روية حكية فهو يمرض ولا يجزم بنسبة القول الى صاحبه طيب صغة الجزم لا حكم يختلف عن صفة التمريد صفة الجاز يقولون هو حكم من البخاري إلى أول مذكور في الإسناد يعني مثلا بين البخاري وبين أول مذكور في الإسناد هذا تكفل به البخاري وتضمنه أما ما ذكر من سائر الإسناد فهذا له حكم خاص يعني مثلا إذا قال قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري لمحمد بن سيرين دي تحط بطنك بطخ صيفي من يمتي لكن من محمد بن سيرين للنبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي تقيه فاتش فيها ودي اللي فعل حكم ودي للعلماء يقولون لها حكم خاص سنتكلم عليه الآن ماشي فيقولون هو صحيح إلى من علقه عنه ويبقى النظر فيما أبرز من رجال اسناده. وهذه الاسناد التي أبرزت حكمها إيه؟ يقولون بعضها يلتحق بشرطه حكمها يعني طائفة منها تلتحق بشرط البخاري يعني ايه تلتحق بشرط البخاري يعني على شرط البخاري تساوي الأحاديث التي في صحيح البخاري ايه تساوي الموصولة طيب واحد كده ممكن يوم سئلني الوقتي فلماذا علقها اذا كانت تساوي صحيح البخاري هذا السؤال يطرع على أذهانكم ولا ايه ولا لم يرد على أذهانكم عشان يختصر لا أصل هو ما هو كان بيعلق مرة ويذكره مرة لكن ده لم يذكره أبدا إنما علقه على الدوام في فرق بينها وبين اللي قبلها مش كده طيب لماذا علقها على الدوام مع أنها على شرطه ولم يذكرها في صحيح إلا معلقه يقولون لأنه لأنها لم تقع له له مسموعة، فإنما أقدها عن طريق الإجازة أو المذاكرة أو خرج ما يقوم مقامها، فاستغنى عن الأشياء الأخرى، فاستغنى عنها بالأشياء الأخرى التي ذكرها، سواء كانت شواهد أو عن صحابة آخرين أو غيره. واضح الكلام ولا ي ولا ي ولا مع نفسي مع نفسي؟ اه ايه هو لا سما يعني ايه بشاره السماع بص هو اصلا الكونو يعلقه يبقى كده على شرطه ولا مش على شرطه مش على شرط. مش ولكن نحن نقول أن الحديث يلتحق بشرط ماشي لكن لو هتحكم على ظاهر السند فهو غير متص ماشي لكن في النهاية هذا الحديث يلتحق بشرط البخاري طيب فالبخاري قد يكون أخذ هذه الأحاديث إما إجازة أو مذاكرة أو خرج ما يقوم مقاما فلذلك علقها لم يرد أن يكن في صحيحه شيء على شرطه وهو مأخوذ بطريق الإجازة ماشي أو بطريق المذاكرة او يكثر في صحيحه من اخراج اشياء يغني بعضها عن بعض ماشي طيب فلذلك هو اخرجه عن شرط انت ما تقولليش هو كيف رواه الاجازه وهو يشترط ثبوت السماع ما هو علاقة هو يعني هو لم لم يذكره موصولا انما ذكره معلقا انتوا عارفين الائمه المتقدمين ما كانوا ينتقدون شيئا على البخاري من المعلقات لماذا؟ لأنها ليست موصولة وهو أخرجها من الصحيح لم يخرجها مخرج الاحتجاج إنما استشهد بها وذكرها في تراجم الأبواب فهي ليست حج عليه وليست وإن كان فيها شيء من الضعف فليست إدانة له ولا تجعلنا نحكم على أن صحيحه فيه شيء من الضعف ولذلك لم يضعف الأئمة شيئا من المعلقات فإذا قال ويروى عن أبو هريرة يذكر عن أبو هريرة قال أبو هريرة هذا إن وجد فيه شيء من الضعف فلا ينتقد البخاري بإخراج هذا إنما ذكره وأورده في صحيحه في تراجم الأبواب ليتمم بعض المعاني الفقهية نحن نتكلم الآن أن هذه المعلقات كحكم إجمالي صحيحة كلها وسائة التفصيل أقول أن الذي جزم به البخاري الآن بعضه يلتحق بشرط البخاري ليس صحيحا في حسب بل يلتحق بشرط البخاري يعني في الصحة يساوي في أعلى درجة صحيح يساوي الأحاديث الموصورة في البخير ماشي أما لو جريت على ظهر الإسناد فهو أصلا معلم طيب وبعضها صحيح على شرط غيره قد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا وربما وجد فيه بعض الضعف ولكنه ضعف منجبر ضعف من قبل الاتصال خاصة ولكنه ضعف منجبر بغيره فهو قلت لكم يذكره على سبيل الاستشهاد والعمل لا على سبيل الاحتجاج يستأنس به يعني بعضها ده مثال واحد يعني ما ذكره هو مثال واحد يعني, يعني ايه يعتبر مش ليست أشياء كثيرة يعني طيب المعلقات التي لم يجزم بها البخاري التي رواها بصيغه التمرين ما حكمها حكمها انها يعني يقولون او يقول ابن حجر قلما يلتحق منها شيء بشرط البخاري، يعني الذي يلتحق بشرط البخاري من هذا القسم قليل، قليل بالنسبة إلى الذي قبله. طيب، ولكن بعضها يلتحق بشرط البخاري. سنسأل أيضا السؤال الثالث: إذا كان بعضها يلتحق بشرط البخاري، لماذا علقه؟ لماذا علقه؟ إيه؟ آه. أنت تسألني سؤالين. تبقي جبعة سؤال في هالأو؟ أنا أجيبته. تاجي وانا أجيبته في الكلام الماضي يعني. لكن نجيب على سؤال ده الأو؟ لماذا علقه لماذا عل يعني بعض الأحاديث المتعلقة بصفة التمريض تلتحق بشرط البخاري؟ لماذا علقها ولم يريدها موصولة إذا كانت تلتحق بشرطه لا العراقي بقى نص على أن هذا النوع بذاته لأنه رواه بالمعنى روا بعض الأحاديث, الأحاديث أو رواها بالمعنى فلذلك إيه؟ ذكرها معلقة وبصغط التمرين ماشي يعني ده لشيء يقضح في صحتها ولكن إيه؟ لأنه رواها بالمعنى لا لا إذا كان يتحكوا بشرطه دقيس يعني قلت لكم بعضها يتحكوا بشرطه أو قلما يتحكوا منها شيء بشرطه وبعضها صحيح على شرط غيره كمسلم وسائر يعني العلماء الذين اشترطون الصحة وبعضها حسن وبعضها ضعيف ينجبر وبعضها ضعيف ولا جابر له أو عاضد وهذا ينص عليه البخاري ويبينه. حد يقول لي كذا الحكم معلقات البخاري التي علقة بصفة التمريض. قولوا معي. بعضها الفحص بشرط. بعضها إيه على شرط غيره. بعضها حسن. وبعضها ضعيف ينجابر. ينجابر ربما ينجابر بإجماع أو بعمل الأمة أو اعتضاض بشهود آخرين. وبعضها إيه؟ ضعيف لا ينجابر وهذا ينص على البخاري وبيانه يعني لما يقول ورؤي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإمام يتنفل في محرابه نهى الإمام أن يتنفل في محرابه ده قال البخير ولم يصح يبقى هو ذكره بصغط التمريض علاقه بصغط التمريض وبين أنه لم يصح فذكره على سبيل التبيان تلاحظون أنه لم ينص على ضعف شيء إلا الذي لا جابر له ولا عاضد أما ما له عاضد ويصلح للعمل فإنه ذكره وسكت يعني القسم الذي قبله لما كان له عاضد من عمل الأمة من إجمعنا وعمل الأمة فذكره وسكت لأنه أورده للاستشهاد وللعمل لا كتصحيح حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يتم به معنى فقه وهذا المعنى استقر عليه عمل الأم فلذلك يذكره ويسكر وأما ما كان فيه ضعف ولا ينجبر هذا الضعف ولا عاضد له فهو يذكره ويبينه لذلك ابن حجر قال قاعدة عامة في حكم المعلقات أن كل ما أورده البخاري وسكت عليه فهو إما صحيح على شرطه وإما صح على شرط غيره أو حسن أو ضعيف يعمل به أو ضعيف يعني منجبر ويعمل به وإلا فإنه يبين وهو ينص على ضعفه ده كده اختصار حكم المعلقات كلها وكل الأقسام اللي فاتت دي واضح الكلام سهل كده يبقى معلقات البخاري فيها شيء ضعيف سكت علي البخاري لم يسكت إلا على الضعيف الذي لا جابر له مشي عفوا لم لم يسكت على الضعيف الذي لا جابر له أما الذي له جابر وأصلح للعمل ويعتد بغيره وتقوى بغيره فإنه يسكت عليه سهل الكلام طيب أما الموقفات اللي فدى كله حكم حكم المرفوعات يعني بنتكلم على المرفوعات الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أما الموقفات فالبخاري يجزم بما صح عنده يجزم بما صح عنده ويمرد فيما لم يصح ما لم يصح عن الصحابي فإنه يذكره بصفة التمرين سهلة المعلقات ولا صعبة؟ هو هي سهلة بس الآفة ننتو ان بتسمعوا الأول مرة كلام سمعوا الأول مرة أنتوا عارفين لو قرأتوا قبل ما توقعوا مرة واحدة حتى وبتسمعون مرة التانية هنا والمرة الثالثة بتقرأولهم لما تروحوا هتقولوا علم الحديث سهل جدا يعني بس للأسف لا يحدث هذا طيب من يكلمنا على حكم المعلقات كحكم إجمال كده هن خلقو بقى نذكر معقو بقى ذكر معكم بدأ من تو مش عاوزين بدأ ما بذكروش في البيت يعني. عشان بس ندخل لإيه في ال في المرس حكم إجمالاً لإيه؟ المعلقات ضعيفة. دا مش معلقات البخاري ولا مصر. آه دنت أنت جاي من بدري يعني جاي من الأول يعني ماش كمل بس ربنا يطول في نفسك ويتكمل للآخر. هه. أوه. أما معلقات الصاحين فلا حكم خاص. هه. ما هو الحكم الخاص؟ ها. ها. خليك في المسلم الأول سهلة شوية مسلم ليس فيه معلقات إلا حديث واحد ومصير في البخاري المعلقات فيه موصولة مرة ومعلقة مرة إلا موضع واحد وهو في صحيح البخاري ماشي هو خلص مسلم وحد يخلص البخاري بقى مم. فضل. البخاري مش سمع لو لو إحنا عاوزين نجيب من الأول بعزة ما ما لو قلنا إن البخاري أوقات يعلق بعض الأحاديث على الدوام وأوقات يعلقها مرة ويوصلها مرة في بعض الأحاديث ما ذكرها في صحيحين إلا معلقة وبعض دهة علقها مرة وصلها مرة ما هذا؟ التي علقها مرة وصلها مرة؟ حكمها حكم الصحيح وقلنا أنه علقها ليه؟ على سبيل الاختصار وعدم التكرار وأنه يعني ما أراد أن يطيل الكتاب ماشي. معلقه ولم يصله ما ذكر فيه صحيح إلا معلقا نعيد معلقه مجزوما به ومعلقه في صغط التمريد جزم زي إيه قال ذكر حكا وصغط التمريد زي إيه قيل لا يروى يحكى طيب حكم صيغه الجزم دي ايه صيغه الجزم صحيح إلى من علقه عنه مش كده ايه صيغه الجزم صحيحه إلى من علاقوا عنه ويبقى النظر فيما أبرز من رجال الإسناد وهذه بعضها يلتحق بشرطه وبعضها صحيح على شرط غيره وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر طيب. لو قلنا لماذا علق الذي يلتحق بشرطه في, أساس في هذه الصيغة؟ لماذا علق ما تحكو الشرطي؟ لماذا علقه؟ آه إيه ها؟ العلاقات العلاقات دي مش عشات البخاري أصلاً إيه؟ ما يعني هي ليست على شرط البخاري ما ذكرها موصولة اسمه صحيح اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ماشي الجامع الصحيح المسند المختصر مسند يعني ايه يعني موصول يعني مش معلق ماشي فالمعلقات مش من سنن البخاري لذلك لإما ما كانوا ينتقدون عليه شيئا من المعلقات هو تعمد حذف الاسناد هو هذه الأحاديث سمعها وقعت له مسموعة ولكنه تصرف في إسنادها عمدا هو تعمد أن يحذف إسنادها لماذا؟ لكي يخرجها من شرط صحيح ولا تنتقل عليه ولا يقول أحد أنه خرج شيئا وليس على شرط ماشي لكن أنا أكلمك الآن أن بعض هذه الأحاديث في القوة التي تجعلها تطحّق بشرط البخاري في قوة تساوي أحاديث البخاري سهل الكلام لكن ظاهر إسنادها منقطعة مش موصولة مش مسندة وهي ليست من البخاري ليست على شرط البخاري واضح الكلام حكمها التفصيلي لا ما إحنا بنكلم عليها هو <تصفيق> أنتوا اللي مش عارف أنتوا. أما نتكلم يا إخوانا أحاديث المع... المعلقات الصاحين على شرط الصاحين أم لا دي حاجة؟ هل هي من نمط أحاديث الصاحين؟ هل هي من ضمن هل تُعد من ضمن أحاديث الصاحين؟ يعني لو هنعد البخاري ومسلم كده هنعد في ضمن المعلقات دي الترتيب؟ ولا ولا هي لا حكم لا لها يعني هي تذكر كأشياء في الح في في الأبواب يعني الأشياء دي كلها مذكورة ترجمة الباب ما كنتوا سطرين مصر سطر منها وقال أبو رواي كذا كذا ده حديث معلق أنت ممكن ده هل نعد حديث من أحاديث البخاري المسندة؟ ولا هو معلق ويستخرج أو يخرج من نمط البخاري ده بخلاف حاجة أما أنت تيجي تقول لي المثن اللي في المعلقات دهوت ده من كم يساوي كم درجاتهم من درجات الصحة فأقول لك ده بعضه في قوة تساوي أو توازي قوة أحاديث صحيحين وبعضها تساوي أحاديث صحيحه ولاست على شرط الشخين وبعضها حساب وبعضها فيه ضعف في فرق ولا لا طيب من يكلم <تصفيق> إيه لا لا الأحداث دي يحكم عليها تفصيليا ليس حكماً كلياً أنا أقول بعضها بعضها يلتحق بالشرط وبعضها صحيح على شرط غير وبعضها حسن وبعضها باعيه هم آه آه طيب المعلقات اللي هي في صفقة التمريض ما حكمها هم واضح حسن وبعضها لا ينجبر هذا نص البخاري ويبين نص على ماشي طيب ال في هنا سؤال سؤال هنا ما هو المعلق وما حكمه وما حكم معلقات الصعين سؤال ده عندك أحمد معك معك السؤال بنفس الصغة كده ولا تابه عمداً ال الاسئلة دي معكم مؤقتة وعلى ما سنزل لكم الأسئلة على على الموقع وتطبعوها إن شاء الله بالنص ماشي؟ عشان إيه بعض الأخوة بتلزق بي... في دماغهم كده ان لو بدلت كلمة مكان كلمة خلاص الدنيا دينا تتغبطت لا لأنا عشان بدأ الجماعة اللي هم الحفظة دولك هنتفع على نص السؤال كمان يعني بس عمتن الإجابة هي من أول ما تكلمنا النهاردة لحد الوقت إجابة السؤال ماشي؟ اهو مكتوبة قدامكم اه متوال الكلام اللي فات ده ماشي من اول الكلام على الحديث المعلق لحد دلوقتي مش كتير ها ما انا بقول لك اهوت صوره السؤال هتبقى عارفها قبل ما تدخل الامتحان ماشي وعدد الأسئلة كمان هتبقى عارفها يعني هو هديك مثلا 15 سؤال ولا 20 سؤال هما دول لا يجوا منهم الامتحان مش هجيب حد بس انت تبقى شاطر ما تجاوب كويس تجاوب الأسئلة دي كويس والإجابة برضو انت عارفة حط لك كل كل سؤال على الرس اللي بتاعته ماشي؟ بس بس سبحان الله في ناس برضو متنجحش بعدين كله متنجحش نعمل إيه بقى؟ ها؟ لا ممكن أربعة ولا خمسة أربعة طيب الحديث المرسل القوادح الثاني من قوادح العد الاتصال ما هو الإرسال وينتج عنه الحديث المرسل ما هو المرسل الحديث المرسل ما تعرفه ما سقط من إصناده ها بعد التابعي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما سقط من آخر إثناده من بعد التابعي ماشي ده تعريف ابن حجر وده أنا كتبته عندكم وهو يعني أضبط التعريفات يعني في تعريفات كثيرة ولكنها يعني منتقدة طيب ما سقط من آخر إثناده من بعد التابعي من موصولة بعد التابعي يعني الراوي الذي بعد التابعي أحد يقول لي ما وفرت علينا ليه وقال لي ما سقط من آخر إسنادي الصحابي أو ما سقط منه الصحابي و... وريحتنا و... واختصرت ينفع هنقول له ما ينفعش ليه ما سقط من منه الصحابي يبقى أنا كده عرفت أن الصحابي فقط ماية كده ما سقط منه الصحابي يعني الصحابي اللي سقط فقط اما المرسل فما سقط من اخر اسناديه من بعد التابعي من بعد التابعي ده ممكن الى صحابي فقط وممكن الى صحابي معا تابعي وممكن اصحابه معا ثابعيين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ماشي فلذلك ما سقط منه الصحابي هذا تعريف قاصر لا يشمل كل صور المعلق وأصلاً سبب ضعف المعلق عفوا المرسل سبب ضعف المرسل هو الراوي الساقط مع الصحابي مش الصحابي مش سقط الصحابي ليس سقوط الصحابي فقط هو الذي يضعف الحديث إنما احتمال وجود راوي آخر مع الساقط مع الصحابي هو الذي يضعف الحديث لأن الصحابة كلهم عدود سقوط أحدهم لا يدر لو علمت أن الساقط صحابه فقط فهذا حديث صحيح ليس بضعيف ولكن الخوف في المرسل أن يكون قد سقط مع الصحابة تبعي آخر هذا التابعي قد يكون السقة وقد يكون ضعيفا فلذلك المرسل من نوع الضعيف وسبب ضعفه هو الجهاله بحال الراوي الساقط هل هو صحابي فحسب صحابي فقط ولا صحابي ومعه تابعي وهذا التابعي هل هو ثقة أم ضعيف وهل هو صحابه تابعي فقط أم وتابعيان وهل هذان التابعيين هل هما ثقتان أم ضعيفان وأخذ التابع عن التابعي موجود يعني ولا ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه فأخذ الأقران عن بعضهم يعني موجود وبكفر ووجد في بعض الأحاديث جواية الست ستة من التابعين يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي حد ما توصل لستة وبعد كده تجيب الصحابة يبقى لو قلنا لو قول التابع منهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ساقط في هذا المرسل كم خمسة من التابعين واحد صحابة تبدأ ينفع تقول ما سقط منه الصحابي وهذا مرسل ما ينفعش طيب والحديث دهوت هو حديث بعينه الخطيب البغدادي صنف فيه جزءا سماه حديث الستة من التابعين ومطبوه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هو دمت منه طيب الحديث المرسل الراوي يقول التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هل التابعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سمعه لكان صحابيا ما كنوا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم طيب تابع يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر هذا التابعي صحابي برضو فتوله الصحابي صحابي قد يكون صحابيا وقد يكون صحابيا وتابعيا وقد يكون تابعيا أصلا والتابعي لفئيس ما من صحاب وقد يكون صافة أكثر من هذا طيب هذا التابعي هل يشترط فيه كبر أو صغر؟ هل يشترط أن يكون تابعيا كبيرا؟ ام اذا كان تابعيا صغيرا فهو ايضا مرسل بعض اهل العلم يقول المرسل ما قال فيه التابعي الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم فخص المرسيل بمرسيل كبار التابعين وفقط اما مرسيل صغر التابعين فلا يسميها مرسيل طيب ايه ال ا الصغار التابعين وايه الكبار التابعين الفرق بين التابعين الصغير والتابع الكبير هل هو السن اللي التابع الكبير سنه كبيره والصغير سنه صغيره اه مش لازم كم أدرك من الصحابة احسان إذا كان أدرك جماعة من من الصحابة كثيرين فهو تبعيون كبير، وإذا كان ما أدرك إلا الواحد والاثنين فهو صغير، فهو هي بالسماع بالطبقة كبير الطبقة أم صغير الطبقة؟ فإذا كانت جل روايته عن الصحابة فهو تبعيون كبير، إن كان جل روايته عن التابعين وقلما يروي عن الصحابة فهو من صغار التابعين. ماشي؟ يعني مثلا سعيد بن المسيب لو قلنا روايته عن الصحابة غالبها مروية عن الصحابة روايته كلها تقريبا مروية عن الصحابة روايته عن التابعين أقران يعني قليلة فذلك هو من كبار التابعين الزهري ما أدرك من الصحابة إلا خمسة ستة سبعة كده ما يكملوش العشر وبعضهم قال لم يدرك إلا أنس ابن مالك رضي الله عنه لكن هو في الجملة من من التابعين ولكنه من صغار التابعين طب الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين الاثنين ان احتمال الساقط بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون صحابيا فقط ولا صحابيا ومتابعي صحابي ومتابعي لانه قلما يروي عن صحابي فقط سعيد من مسيء غالبا إذا, إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يكون الساقط صحابي فقط ولا صحابي ومع تابعي صحابي فقط إذا مرسل كبار التابعين أقوى لأن غالبا ما يكون الساقط تابعي صحابي فقط أما مرسل صغار التابعين فهي أضعف وغالبا الساقط يكون صحابي وتابعي لذلك يقولون مراسيل صغار التابعين معضيل، مع أغلبها معضيل، مع معضيل يعني سقط إيه اثنين، يبقى أصحابه ومعاه إيه تابعين، بخلاف مراسيل كبار التابعين، فمن حيث القوة مراسيل كبار التابعين أقوى، وجبروها أسهل، فهي تصلح في الشهود والمتابعات وتنجبر بسهولة. بالمتابعة الشواهد بخلاف مراسيل كبار التابعين لأن اللي بيبقى الانقطاع فيها كبير فهذا من حيث القوة أما من حيث الاسم فغالب أهل العلم أو جمهور أهل العلم لا يفرق من حيث التسمية بين مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين من حيث إطلاق اسم المرسل عليها إذا أرسل الزهري قالوا مرسل وإذا أرسل سعيد مسيب قالوا مرسل ماشي بخلاف بعض أهل العلم يخص المرسل بإيه بكبار التابعين، لكن نحن نقول الفرق بين مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين في التقوى وفقط وليس في التسمية، فإن أغلب أهل العلم يسمون كل هذه مراسيل صغارا رواها صغار التابعين أو كبار التابعين فهي كلها تسمى مراسيل ماشي؟ طيب ما هو حكم المرسل لو كلمنا احنا تكلمنا كده على ما هو المرسل وما هو الذي يسمى مرسل هل هو رواية التابع الكبير ام الصغير وما هو تعريف المرسل عاوزين نتكلم بقى على حكم المرسل ما هو حكم المرسل المرسل مختلفين اهل العلم مختلفين في حكم المرسل أقول لكم ابتداء المرسل على حالتين بحسب الراوي الذي يرسل هذا الراوي قد يكون لا يرسل إلا عن الثقات فقط عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن الثقات فقط ماشي وبعضهم يرسل عن كل أحد يرسل عن الثقات وعن الضعفاء، يرسل عن كل أحد. أعرف من عادتي أنه يرسل عن كل أحد. يبقى عندي كده حالتين من المرسل. ماشي أحد بيرسل، تابع بيرسل عن كل أحد، واحدهم لا يرسل إلا عن الثقات. الأول الذي لا يرسل عن كل أحد عن الثقات وعن الضعفاء، هذا أجمعه العلم على رد حديثه. إنما اختلفوا في المرسل الذي لا يرسل إلا عن الثقة دل اللي فيه الخلال. ماشي سهل الكلام كده يبقى المرسل له حالتين حالة متفق فيها في حكمها وقع الاتفاق عليها والاتفاق دهوت أو الاجمع دهوت حكاها أو الوليد الباجي وأبو بكر الجصاص من الحنفية أبو الوليد الباجي من المالكية هو بقر الجصاص من الحنفية الاثنين نقلوا الإجماع على أن الراودة كان يرسل عن كل أحد فإن أهل العلم فإن أهل العلم لا يختلفون في رد مرسله من عادته عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن الثقر هو هذا الذي ليس موجودا يذكر طارا أو يوقف عليه الحديث المرسل عمدا إذا عرف الواسطة الساقطة فحكمه يتوقف على هذين الوسط إذا عينت الواسطة الساقطة فحكم الحديث يتعين على على هذين الوسط إذا كان ثقة فصحيح وإن كان وإن كانت ضعيفة فضعيف طيب. الحديث أو الراوي الذي لا يرسل إلا عن الثقات. في رواية عن الإمام أحمد وقول المالكية والأحناف أنه يقبل. يقبلون حديث الراوي الذي لا يرسل إلا عن الثقات. قول المحدثين ورواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يتوقف في هذا المرسل يعني يتوقف في هذا المرسل ليس بصحيح ويتوقف فيه حتى ينجبر بشاهد أو بمتابعة فينتقل من الضعف أو من التوقف إلى القبول. ماشي يعني وكان حكم حكم الضعيف. ما إحنا ضعيف عندنا إذا نجبر بالشواهد والمتابعات يقبل. فالمحدثون وروان الإمام أحمد أنهم يتوقفون في الراوي. في مرسل الراوي الذي لا يرسل إلا عن الثقات. ماشي؟ يبقى عندنا كلام الشافعي وهو يعني فيه تفصيل أكثر. أنا قلت لكم حكم المرسل إيه على حالتين. في حالة فعل الاتفاق وحالة فعل الاختلاف. الحالة اللي فيها الاختلاف هي إيه؟ يرسل عن الثقات وفاقة دي فيها تلات أقوال كلام الملكية والأحناف ويرواي عن الإمام أحمد بالإيه؟ بالقبول والمحدثين يتوقفون ويرواي للإمام أحمد قول الشافعي بقى بيقبل المرسل بشروط تلات شروط في الروي المرسل وشرط في جواية المرسل فيشترط من رؤي المرسل أن يكون من كبار التابعين من كبار التابعين لكي يسهل جبر مرسله لأنه سهل في التقوية وأن يكون ثقة في نفسه الشرط الثاني الثالث أن لا يرسل إلا عن ثقة أن يكون عرف من حالي أنه لا يرسل إلا عن ثقة دولت ثلاث شروط في ثلاث شروط اشترطهم الشافعي في الروي المرسل واشترط شرطا رابعا في الرواية المرسلة هذا الشرط اختيار من متعدد يعني يكتفى بواحدة من هذه الأربع الآتية اللي هي إيه أن يروى من وجه آخر مسندا ولو ضعيفا يعني الحديث أرسله تابعيون كبير وهذا التابعي الكبير لا يرسل إلا عن ثقة وهو ثقة في نفسه ومع ذلك رؤية هذا الحديث المرسل من وجه آخر مسند مسند يعني مش مرسل موصول يعني ولو كان هذا الوجه فيه ضعف حتى ماشي لماذا هذي متابعة هذيك كمتابعة وشاهد شاهد يقوى به ضعف المرسل الأول يبقى أنا عندي مش كان عندي في الحسن لغيره ضعيه مع ضعيه فقوى, فقوى الأول بالآخر فانجبر الضعف وارتقى من الضعف إلى الحسن طيب ما هو أنا عندي برضو المرسل ضعيف فعاوز له يعني متابعة او شاهد قوي حتى ينتقل من هذا الضعف الى القبول ماشي طيب فيقول ان يروى من وجه اخر مسنادا ولو ضعيفا ماشي طبعا اي ضعف خفيف يصلح الشهادة والمتابعات يصلح للتقوية لتقوية ضعف المرسى القارنة التانية أو الشرط الثاني اللي الذي يصلح لجبر هذا المرسل والذي يشترطه الشافعي في دوان مرسلة أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول يعني تخيل لو في اثنين مرسلين تابعيان كل منهما أرسل الحديث شيوخ المرسل الأول هم شيوخ المرسل الثاني والاثنين أرسلوا الحديث هل يصح أن نقول المرسل المرسل الأول بمرسل الثاني ليه هما واحد على نفس الشيوخ يبقى الصاقد في في في الجهتين واحد لم تحدث تقوية بخلاف أن الشيوخ المرسل الأول بغير شيوخ المرسل الثاني ماشي؟ فالساقط هنا غير الساقط هنا فحتى لو كان هناك احتمال أن يكون الأول ضعيف والثاني ضعيف فيجبر ضعف الأول ضعف الثاني وتدل الرواية من الوجهين على صحة مخرج الحديث هذا الشرط الثاني الذي اشترطه الشافعي وقلت لكم أنه يكتفى بواحد من هذه الأربعة الثالث أن يوافق قولا لصحابي والرابع أن يفتي بمقتضاه غالب أهل العلم طيب هذه الأوجه هي مرتبة بحسب قوتها أوجه الأربعة دي يبقى أيهما أنفع للحديث المرسل ألف ولا باء ولا جيم ولا دال ألف أنفع له وباء أنفع له من جيم وجيم أنفع له من دال ماشي ولكن يبقى أن نقول أن الشرطين الأخيرين يعني لا يقويان متن الحديث ككلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقويان معنى الحديث كحكم شرعي يعمل به في الأحكام الفقهية ماشي لأن كلام الصحابي لا يقوي كلام النبي ولكن كلام الصحابي في باب العمل يقوي المسألة كحكم فقهي كحكم فقهي أستدل به في الأحكام الفقهية أن هذا الحكم له أصل في السنة أو في الشريعة ماشي. وفتوى غالب أهل العلم برضو هذا مما يقوي المات حتى الحديث كحكم فقهي وليس كلاما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى الراجح من ايه هو تقريباً كلام الشافعي هو كلام المحدثين الشافعي هل يقول بصحة المرسل أم بضعفه ها بصحته بشروط يبقى لو ما فيش شروط يبقى ضعيف ولا صحيح ضعيف ما هو ده كلام المحدثين ان هو ضعيف لكن طب هاب ان المحدثين جالهم الشروط اللي الشافعي بيقول عليها هل يكون هذا الحديث الضعيف بهذه المقويات أم لا يكون يعني الحديث لو كان فيه ضعف وتوفرت له هذه الشواهد أو هذه المتابعات فيتقوى الحديث ماشي توقف يعني إيه؟ يعني ضعيف ضعيف حتى يأتي جابر ويجبر ويرفع هذا الضعف إلى القوة أو القبو شروط الشافعي هي تنسب إليه وهذا ذكرها تفصيلا وهي أقرب ما تكون لكلام المحدثين كلام المحدثين لا يكاد يختلف عن كلام الشافعي ماشي والأصل نحن لما نتكلم نقول الأصل أنه ضعيف أو مردود او يتوقف فيه هي تساوي انه صاحب شروط او صاحب شروط تساوي الضعي يعني ما هو الشرط ايه مش يلزم من عدمه العدم ايه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود مش كده طيب هو عدمة هذه الشروط الذي قال عليه الشافعي يقبل بشروط عدمة هذه الشروط إذا هل يقبل لا يقبل ماشي فأنا ما أقولك يقبل بشروط ما تقول ليش عندك كذا صحيح أو يقبل لا بشروط دي هي لازم في يقبل ما تفصلهاش عن بعضها يقبل بشروط ما تقول ليش يقبل وتسكت لا لازم بشروط معه ما تفصلهمش عن بعض فصلتهم عن بعض مش هتبقى مش هتنتهي لو حصد لو حشت شروط هتبقى يرد ماشي لو انتفت الشروط يرد طيب لو هنا سؤال هنقول ايه عرف المرسل انت احفظ الاسئلة كلام المحدثين والصواد. أقول لكم ليه؟ ما هو أصلهم؟ ما يقوله؟ أعرف المرسل وما حكمه؟ ما هو المرسل وما حكمه؟ حكمه بالتفصيل طبعا يعني أنت اللي هتقول كل الآب والدة وكلام الشافع وكله. ماشي وخلي بالك الدرجات بتبقى موزعة على النقاط فانت على قد ما بتصير نقاط على قد ما بتصير درجات ماشي عشان بعض الاخوه يقوموا جايبين حكمه في سطر طب السطر ده, ده أنا السؤال لو الاجابه لو سؤال من عشرة السطر ده ده ممكن تذكر بالتفصيل يعني انت المفروض تقول هو انتوا فهمتوا غير كده انت ممكن يعني طرق على بالكم على اذانكم ان ممكن الإجابة غير كده انتوا انتوا أنت و... جيبوا بالكم و... انكم ممكن تجاوبوا بسطر برده زي بعض اخواننا دولت طيب خلاص انا ده على سبيل النكير يعني ما حدش فانتوا المفروض تستنكروا برده زي ان حد بيجاوب سؤال زي ده في سطر طيب هو مسألة أنه لا يروي إلا عن ثقة ديت اصلا لا تكنت توجد اصلا سواء كانت من الاستقراء من حيث الاستقراء لم يوجد أن أحد لم يروا إلا عن ثقة، لم يروا إلا عن ثقة أو يرسل إلا عن ثقة، وبعضهم اشترط الرواية عن الثقات فقط، بعض الروا أشترط الرواية عن الثقات فقط، وهذا وما من أحد من العلماء اشترط الرواية عن الثقات فقط إلا وأخلي بهذا الشرط، إلا وقعت منهن الرواية عن الطعفية. يعني كل الأئمة وبعضه العلم وصلهم لأربعين من العلماء اشترت الرواية عن الثقات فحسب، وما من واحد منهم إلا وجدت له روايات عن الطعفين، ماشي؟ اللي اشترت في الرواية عن الثقات، فما بالك لو كان، فما بالك لو كان يرسل عن الثقات، فهي من باب أولى يقع فيها الخلل، وبعدين. الأصل إننا في شروط الصحيح نتكلم عن الإيه عن الاتصال لابد الحديث يكون متصل من أوله إلى منتهى كل راوي أخذهم ممن فوقه مباشرة بغير واسط طيب المرسل وجد فيه شرط الاتصال غير متصل فلذلك على الأصل الذين يشترطون اتصال الاسناد في الحديث فهم يضعفون الحديث المرسل بل تقرأ في كتب العلل يقولون وصلوا فلان وأرسله فلان يعلل الحديث بايه بأن فلان أرسله يعني, فلان أرسله يعني فلان فلان في لأن فلان يعني فلان فلان في فلان وصله ما معنى هذا؟ معنى إن هو المرسل عنده ضعيف يعني هو يضعف الحديث الموصول بأن فلان أرسله فربما كان الصواب أن فلان هو الذي أرسله فيكون الحديث ضعيف وإلا لو كان الوجهين يعني في الصحة سواء الموصول والمرسل ما ذكره في العدل طيب حد عنده كلام او سؤال في كلام النهارده نعم يعني يكفي. كفاية عليكم المعلق والمرسل. ولا ولا تغدو كمان ايه؟ آه آه. هو اللي يعني أخونا رجاءا. دها عليك بقى بتغلق التعليق. آه ذكر بالتفصيل الأحاديث بعينها حديث حديث. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان لا لا لا أولاً أنا ما أدري اللي أقول أنه يجب أن يكون هذا العام هذه المعلقات ليست على شكل كامل هو, هو صرح أنه بعيد لا يصرح هي رغبة في شيء هو صرح أنه بعيد هو صرح أنه يعود هو صرح وبيّن بعض المعلاقات التي لا يجهر لها لكن جريء فيها، فهذه يبينها نص على ضعف. نشوف؟ أما غيرها مما هو صحيح أو يصلح لل للاحتجاج أو ينجبه غيره سكت عنه. وكل هذه المعلقات ليست من شرط الصحيح، لم يذكرها موصول. بل كانت عندهم موصولة، فهذا سيسمى بها عندا حتى لا حتى يخرجها من شرط التكاثر. نشوف؟ وهي منثورات تراجم الأبوال. هي أشبه بال إيه بالعنوان عنوان عنوان ويدلل عليه تحت هذا العنوان بالأدلة الصحيحة بال صحيح. لكن هو ربما يعني كانت في بعض زملقات معناه وأراد إبراز وأراد الإشارة إلى بعض المعاني التي قد تصابت من هذه الأحاديث التي جاءت تحت هذه الطريقة. ال اللي بتوع التلفزيون والكلام اللي بقى ممكن بي على كل حاجة ممكن تبقى معلقة مش معلقة ما أظن. ماشي أصلًا الكلام ممكن تنتقد قابل. لما تنتقد أحد قبله له لا يعني تبقى الأم كلها ساكتة عن هذا الحديث وهذا الحديث فيه إجماع سكوتي. وحكمه وهو يفعل أصل يعني. عايشة مم. مم. هو وهو يفسر هذا الاجماع ويضع ده ومشة ومشة ده كان من يومين اصله واضح هو اللي هو العقده هو حدش من عشان يقول لك حقوق الطفل فهو هو عندهم حاجه مثلا كده لازم ده مسلم عنده بعد كده اللي حاسس بالاتصال بقى هو يعني بقى مضطر ان هو يضعف يعني من اي حاجه كلامه كلامه ده شغال